الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتزى بهديهم واتبع سنتهم من يوم الدين وبعد فإن الله جل وعلا يقول الحج أشهر المعلمات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يارمه الله وتزوروا فان خير الزاد التقوى وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه حجه واحده فنقرأ اصحابه رضي الله عنهم جميع احواله في حجه كلامه وعمله وسكونه واجتهاده في الدعاء حتى أصبح من يقرأ سنته كانما يشاهده ويسمعه فلله الحمد والمنى وأنكر بإجاز أصمة الحج وينبغي للحاج أن يعتني باتقال حجه فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ويقول النبي ايضا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه حج النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الى مكه وكان قد ساق الهدي لها جاء بثلاث وستين بعيرا من المدينة وجاءه علي بسبع وثلاثين من اليمن فاجتمع هدي النبي مائة من الابن فلن يتحلل كما تحلل اصحابه لما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروه عندما من لم يكن معه هادي ان يتحلل ومن كان معه هادي لا يتحلل ثم تحللوا الا من كان معه الهدي ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في الارضة وصار يصلي باصحاب الظهر والعصر كل صلاه يصليها في وقتها ركعتين قصرة والمغرب في وقتها ثلاثا والعشاء يصليها في وقتها ركعتين والفجر لا يأتي الى البيت يصلي عنده بل يصلي في محلة وهذا يدل على ان الصلاة وما في جميع ارجاء مكة ولما كان اليوم الثامن توجه ظهر الى, الى منا فصلى بها الظهر قصرا بلا جمع وصلى بها العصر قصرا بنجم والمغرب صلى بها والعشاء صلى بها قصرا يجمعها والمغرب ولما صلى الفجر وطلعت الشمس توجه الى عرفات <تصفيق> فلما وصل عرفات وجد له قبه مضروبه في نميره قبل الوادي فجلس فيها الى ان زالت الشمس دخل وقت الظهر فركض ناقته وتوجه الى موضع المسجد الان في غربي المسجد فخطب على ناقته الناس خطبه عظيمه بين لهم احكام الحج وان دمائهم واموالهم حرام عليهم وأنه لا فضل لاحد على احد الا بالتقوى ولما من خطبته اذن المؤذن فاقيمت الصلاه وصلى الظهر ركعتين ثم اقيمت الصلاه فصلى العصر ركعتين كل ذلك في وقت الظهر ثم ركب ناقته وتوجه الى شرق الجبل الذي يسمى الان جبل الرحمه واسمه عند العرب جبل الالال فوقف شرقي الجبل وليس على الجبل راكبا ناقه من صلاه الظهر الى غروب الشمس وهو في دعاء وذكر وثناء على الله لا يتحدث مع الناس وانما هو منشغل في عبادته حتى غربت الشمس وارسل رسله للناس يضلعونهم ان يلزموا منازلهم ويقول لهم ايها الناس انزموا منازلكم فانكم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم فلما غربت الشمس توجه الى مزدلفه يمشي برفق ويقول للناس ايها الناس السكينة السكينة اي الزموا السكينة ان البر ليس بالانضاع يقول الفضل والاجر والبر ليس بالسرعة فلما وصل الى مذلفة صلى بها المغرب وصلى العشاء قصرا ونام فلما طلع الفجر حالما طلع قام فصلى الفجر ثم توجه الى الحرام ووقف عنده يذكر الله كما وجه الله وامر فلما اوشكت الشمس على طلوعها لم تطلع انصرف الى منى فلما وصلها بدا عد رمي الجمره وكان ينبي طول ما كان ماشيا من عرفه الى منى الى منزله ومنزله الى منى فلما وصل جمرة العقبة استقبلها وكانت مستندة في ذلك الوقت على جبل لها راجهة واحدة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات وقطع التلبية حالما وصل جمرة العقبة وكانت الحصيات التقطت له عندما ركب منصرفا من منذنفة وكان حجم كل حصاة اكبر من حبة الحمص بقدر حبة الزيتون الصغيرة فقال للناس وهو يحرك الحصى بيده ويقول لهم ايها الناس بمثل هؤلاء فرموا واياكم احذروا واياكم الغلو في الدين فلما راى جمرة صبيحة اول عيد بعد طبع الشمس انصرف الى البدن العذن التي ساقها فنحر بيده ثلاثا وستين بدن بعير في موقف واحد ثم اعطى الحربه عليا رضي الله عنه وامره ان ينحر البقيه وان يتولى الاشراف على جزارتها وتوزيع اللحم وقال للناس من شاء اقتطع اي من اراد ان يأخذ من اللحم فليأخذ وامر ان يأخذ من كل بعير بضعه لحم ان يخلع بعضه رحمه لكل ضعير فطبخ في قدر واحد فشرب من مرقه واكل هو وعلي من اللحم والمرق وشرب من المرق ثم حلق راسه بعد الذبح وقبل الاكل وبعد ما حلق وبعد ما لأ. اكل من الطعام من اللحم توجه الى البيت فطاف طواف الافاضه ولانه كان قارنا لم يتحلل لم يبق عليه ساع بعد الحج والذين كانوا متمتعين ساعوا بعد طوافهم يوم العيد ورجع صلوات الله وسلامه عليه الى وبقي فيها وخطب الناس وارشدهم وافتاهم والناس يتوافدون عليه احد يقول يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان احلق قال احلق ولا حرج واخر يقول نحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج واخر يقول طفت قبل ان احلق ما سؤال عن شيء من هذه الاعمال التي تعمل يوم العيد قدم او اخر الا قال للسائل افعل ولا حرج واعمال يوم العيد رمي الجمره والنحر او الذبح في هذا التمتع والحلق والطواف بالبيت هذه الاعمال الأربعة اي شيء قدم منها على بعض لا باس بذلك ولا حرج والافضل رجل ثم ذبح ثم حلق ثم طواف بالبيت هذا هو الافضل لكن لا حرج على من قدم شيء على شيء أفضل العمل في عمي الجمراتية العيد أن ترمى بادة مئة الشمس ويجوز أن ترمي النساء والعجزة وكلار السلم والمرير أن يرمي في اخر الليل ومر ما معهم من مرافقيهم صحة ثانه والأسفل عن في مهزل فهل ليلة العيد إلى صلاه الفجر ومن انصرف بعد منتصف الليل فلا حرج عليه وفي مسألة خناف لبعض اهل العلم كالمالكية لا يشترطون المذيب لكن الصحيح من كلام اهل العلم وجوب البقاء الى ما بعد منتصف الليل وفي عرفات لا يجز ان قبل غروب ومن انصرف قبل الغروب فعليه يضح شاهد فقر وكة وحجه صيح والذي يأتي إلى عرفات ولا يدخل داخل الأميان بحيث تكون الأميان بينه وبين وكة الذي لا يدخل داخل ويعود بدون الدخول لا حج له فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة الحج عرفة من لم يدخل عرفة ورجع دون دخول لا حج له ومن دخل عرفة في ليل او نهار ادرك الحج ما لم يطلع فجر يوم العيد فين طلع فجر يوم العيد قبل دخوله الى عرفة فقد فاته الحج فقد جاء رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عروة ذي المضرس الطائي من شمال المملكه من جبل طي جبل طي بعد صلاة الصبح فقال يا رسول الله جيتك من جبل طي اتعبت نفسي واخللت راحلتي وما تركت حبلا الا وقفت عليه حبل رمل فهل من حد؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة هذه؟ صلى معنا صلاه نهايه ودفع معنا حين ندفع وكان قد وقف قبل ذلك في عرفه ساعه من ليل او نهار فقد تم حجه اي ادرك الحج فليحرص الحاج وليعتني بامر عرفه فانه منزلفه ولا لم فيها انترك المبيت مختارا راغبا عن المبيت وانصرف من رغبته فعليه الحشاة وان صرف ملجا او مهتدى للطريق فلن يدخلها فلا شيء عليه اما عرفه فلا تسقط لا جا عن جاهل ولا عن متعمد لا يتم الحج الا بها كما ان طواف الافاضه لا يتم الحج بحال من الاحوال الاذى والمطلوب في عرفه يا عباد الله الله جل وعلا يباهي بأهل عرفه ملائكته من فوق سبع سماوات عندما يقف الناس بلباس واحد في مكان واحد مع اختلاف لغاتهم والوانهم واوطانهم يتضرعون لرب العالمين يطلبون رحمته ويرجونها ويخافون عذابه يباهي الله جل وعلا به الملائكة فيغفر لهم إلا من كان مشركا فإلا من أشرك بالله لا ينفعه عمل الشرك بالله لا ينفعه عمل مهما كان العمل الله يقول لئين أشركت ليحبطن عملك ويقول عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والمسلم ينبغي له ان يجدد اخلاصه لرب العالمين وتوحيده له وشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان يكثر من ذلك في عرفات يقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح خير الدعاء دعاء عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الموقف ولا الحمد وهو على كل شيء قدير فليحرص المسلم يا عباد الله على شغل وقته في هذا الموقف بالذكر والدعاء والثماء على المولى جل وعلا وتكرار ذلك فإن ذلك موقف العظيم الهام موقف جليل ينبغي أن يشغل مرء نفسه بذكر ربه سبحانه وتعالى والتضرع والابتهال وليتذكر الحقوق التي عليه لعباد الله جل وعلا فليتخلفونها وليتذكر ذنوبه وسيئاته وما اكثر ما نغشى من الذنوب فليتبوا الى الله جل وعلا فان الله يقبل ثوبة التائب ويعفو عن ذنب المذنب ويتجاوز عن المقفر اذا التجاء اليه واناب اليه ثم احرصوا عباد الله في مثالفة على الاجتهاد في العباده والدعاء وذكر الله جل وعلا واذا كنتم في الطريق فلتقسموا من التربيه تربيه التوحيد لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك هذه تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في يوم العيد بعد راي الجمره جمره العقبه يشرع الإنسان بالتكبير ويكفر من ذلك فليقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وكثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة وما أشبه ذلك ويكرر بالسمرار إذا كان يمشي أو يسق مع الناس أو بعد الصلاة كما ان التلبية للمحرم قبل ان يرمي جمرة العقبة يكررها في الطرق وعند الالتقاب الاخرين وانما ينتهي من السماء والهدي يا عباد الله هدي التمثى والقران والعمحية ينبغي للانسان ان يجتهد ان تولاه بنفسه ان يسرد عليه على ذبحه وجزارته وتوزيعه بإيصاله الفقراء لا يحل له أن يذبحه ويدعى في مكانه إن فعل ذبح وترك الذبيحه في موضعها لم تجزئ عنه فانتبه لذلك يا عباد الله ثم في يوم العيد يحرص المرء على أن يشغل وقته بالتفكر في حاله وما سلف له من أعمال فإن تذكر أعمالا صالحة ليحمد الله على التوفيق وان تذكر غير ذلك فليتب الى الله فان الله جل وعلا يقبل توبة التائب اذا تاب بل يفرح سبحانه لتوبة عبده اذا تاب اليه كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لله اشد فرحا لتوبة عبده من الفاقد لراحلته في ارض المهلكة او مهلكة فأيقن في الهلاك، وجلس في ظل شجرة انتظر الموت، فأرمض عليه وفتحها واذا براحلة واقفة فوق راسه فيقول من شدة الفرح اللهم انت عبدي وعن ربك اخطأ من شدة الفرح الله يفرح اكثر اشد من ذلك اذا تاب المذنب ورجع الفارن واناب اليه وقام بواجبات الدين لانه يحب ان يرحم يحب ان يغذر يحب ان يجازي ويكافى فلتتعرضوا يا عباد الله لنفحات ربكم واعلموا يا عباد الله ان الايام التي امامنا ايام قلائل ينبغي ان تشغل بما ينفعنا ينبغي ان تشغل بذكر الله بالاعمال الصالح، وان نعفو عمن من أساء الينا وان اذان عن عباد الله جاء في الحديث الصحيح ان ابن ادم اذا اصبح يصبح وقد وجب عليه ستون وثلاثمائة صدقة في كل يوم كل ما اصبح الواحد منا اصبح وقد وجب عليه ستون وثلاثمائة صدقة فقال الصحابة من يستطيع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان بكل تهليله صدقه وبكل تكبيره صدقه وكل تسبيحه صدقه وكل تحميده صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه وارشادك الضال في الطريق صدقه واعانتك صاحب المتاع ليحمل صدقه وصناعتك لو حاجه التي لا يحسنها صدقه وخفك اذاك عن الناس صدقه واصماتك الاذى عن الطريق صدقه ثم قال ويجزئ من ذلك ركعه الضحى اعمال كريمه واسباب متعدده لغفر الذنوب فينبغي ان نهتم بها وفي هذه الايام نكثر من طاعه الله والتوبه اليه والانابه وفي ايام التشريق وسميت التشريق لان العرب كانوا يشرقون اللحم ويشرقونه ويضعونه على الاحجار ليوبس من الشمس في تلك الايام ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يجب على الحجاج ان يبيت في منى ليله الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من لم يرد التعجل عليه ان يبيت في منا الا من لم يجد مبيتا فالذي لا يجد مبيتا لا حرج عليه ان يبيت حيث شاء ورمي الجمرات في ايام التشريق تبدأ بعد الزوال واذا كان هناك زحام واحب الانسان ان يؤخر رمي الجمرات الى الليل جاز ذلك وان اخره الى اليوم الثاني عشر بعد عصره جاز وإلى اخره ليرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في اليوم الثالث عشر جاز ذلك وهذا أفضل من التوكيل تاخير الجمرة الجمرات في أيام التشريق لترمى في آخر يوم أفضل من القيام بتوكيل من يرمي فليحرص المسلم على ذلك وكان الصحابة رضي الله عنهم يتحينون زوال الشمس في ايام التشريق لرمي الجمرات ومن فات والرمي في النهار جاز له ان يرمي في الليل عن اليوم الذي قد مضى الى ان يطلع الفجر ثم اذا اراد الانسان ان يسافر بعد الحج عليه ان يوادع البيت ان اخر طواف الافاضه الى يوم السفر فطاف ناوئ الافاضه والوداع اجزعه ذلك والمتمتع بعد عرفه وبعد وزالفه عليه ان يطوف طواف الافاضه ويسعى والقارم والمفرد اذا لم يكون ساعيا قبل الحج فعليهما طواف الوسائل بعد الحج وان كان ساعيا بعد الطواف القدوم فليس عليهما سوى طواف الافاضة والحائض والنفساء لا وداه عليهما واما الافاضه فتجب على كل احد طرف الافاضه ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به كما ان عرفه هي الركن الاعظم لانها من فاتته فاته الحج كله هذه يا عباد الله مجمل اعمال الحج والجمرات من التقطها من مزلفة فلا حرج ومن سقطها من منا فلا حرج ولو فرض ان انسانا وهو يرمى الجمرة سقطت جمراته من يده جاز له ان يأخذ من الارض الذي تحته سبع حصيات الارمين والافضل ان يحضر الى المرمى ومعه الجمرات وينبغي ان يجتنب رمي الاحجار الكبيرة والحطب والاحنية فان ذلك لا يجوز اما الاحجار الكبيره فغلووا في الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله وسط بين الغالي والجافي الغالي هو المتشدد المسرف على نفسه المتعدع الحدود الواجب والجافي المتساهل المفرق الهافل، المضيع لكثير من الامور اسال الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ان يجعلنا جميعا ممن حج بيته الحرام فتقبل حجه وان يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء وان يحسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم يا اله العالمين يا ذا الجلال والاكرام نسالك باسمائك وصفاتك ان ترزقنا الاخلاص لوجهك الكريم بالعمل وحسن متابعه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته ومحبه أصحابه جميعا يا رب العالمين اللهم احشرنا معهم اللهم يا لجن الى الاكرام يا اله العالمين لا تفرق جمعنا من مكاننا هذا الا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول اللهم توال للمسلمين اللهم توف للمسلمين واحنا مسلمين, مسلمين. وهين لنا من امر الرشد يا رب العالمين اللهم اهد المسلمين يا صبور السلام اللهم اجعل كلمتهم على الحق اللهم الف ذات بينهم اللهم انصرهم على عدوهم وعدوهم يا اله العالمين اللهم انت الله الله لا اله الا ان انت انت الحي القيوم بجلالك والإكرام قول ث وقولك الحق ادعوني استجب لكم نسالك يا اله لا ان تغفر لنا في هذا المكان اجمعين وانت تهيئ لنا من أمنا رشدا يا رب العالمين وأن تعيذنا من الفتن ما وهر منها وما بطن يا مجرى العباد أجرنا يا حي يا اللهم يا ذجال الكرم اجمع كلمة المسلمين على الحق والخداء اللهم أفلح شأنهم ووحد كلمتهم وأفلح قادتهم ووفقهم للقيام بأمرك والحكم بشرعك يا ذجال الكرم اللهم يا إله العالمين اهدي قادتهم في كل مكان واجعلهم قادة امنا نصحا رحما اللهم وفقه رحمة العباد والشفقة عليهم والاحسان اليهم والرزق بهم يا رب العالمين اللهم من شق على امه محمد وظلمها فاشقق عليه يا رب العالمين ومن رفق بها واحسن اليها فارفق بها واحسن اليها يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم خص من وليت وامر هذه البلاد بمزيد من الخير والتقى اللهم اصلحه واصلح باطنه وظاهره وذريته واخوانه واعوانه واجعله صالحا هاديا مهديا وانفع به البلاد والعباد واقمع به الشر والفساد يا ذا الجلال واحفظ به امن هذه البلاد اللهم وافقه لتامين صبر الحجاج والمعتمرين والزوار يا رب العالمين واجعل عمله ذلك كله خالصا لوجهك موافقا سنه نبيك انك نجيب الدعاء اللهم يحيى قيوم يا الهنا ومولانا نسألك ان تجعل عيد الامه المقبل عيد المبارك على امه الاسلام في كل مكان اللهم ارفع عنها اللأواء والشدائد والمحن والحروب والخروب اللهم ارفع عنها في كل مكان في جزائر وفي جميع افريقيا وفي كشمير وفي جميع الشرق وفي جميع أعربة أرفع المسلمين كل بلا وصب ذلك كله على الأعداء يا مجيب الدعاء سبحانك وبحمدك ولا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان الله ودين